الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالح وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه واتبعه ذه إلى يوم الدين ثم أما بعد فما بينك وبين الجنة إلا صبر ساعة وعزيمة أحمق وهمة الرجل واكثر الناس ليس كذلك ومن ثم يتساقطون والمبتدئون كثيرون والمنتهون قليلون وما زالت الدنيا منذ ان كانت والناس يبداون المشاريع ولا يختمونها ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري هذا في مدح رجل أكبل جهاده وطريقه وأتم ما بدأه وأكثر الناس ليس كذلك واعتبر هذا بعامة شؤونهم ليس في شأن الاستقامة وحدها بل في كل شأن يبداون الأمر ولا يكملونه ثم يبدعون ولا يكملون ثم يبدأون ولا يكملون. فإذا وصل الكمل إلى مقاصدهم تعثر أكثر الناس في بدايات الطريق ربما يعني لم يظهروا بشيء قال الله عز وجل يوم القيامة يقول الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار قال آدم كم يا ربي؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فهذا الرجل الواحد على رأس كل ألف يتم الطريق وينجو ويسلم ويسعد بما أعد الله عز وجل للمفلحين الفائزين في مقابل هذا الركام الهائل الذي أقام الله عز وجل حياته عليه ولا بد وأرسل له التسقول ولا بد وأنزل إليه الكتاب ولا بد وأعطاه العقل الذي هو الميزان الذي يزن به الأمور ويقيسها ولا بد وفطره على ما فطر غيره من أهل السعاده فطره كذلك على الفتره السليمه المستقيمه ولا بد ان هذا كله حدث ومن هنا أقام الله حجته لئلا يكون للناس على الله حجت بعد الرس ثم كان هذا الذي أخبر الله عز وجل به في الحديث القدسي وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا فالقضيه خطيرة على أصعيدة كثيرة منها أن تخاف أن لا توثق إلى الوصول ومنها أن لا تغتر بما أنت فيه من الانضباط في هذه اللحظة فالله أعلم كيف تكون الخاتمة وهل هناك استمرار أم أن الانقطاع ينتظر ومنها أن تأخذ بكل الأسباب المستطاعة من أسباب السبات والتي من أعظمها صدق الله عز وجل من صدق الله صدقه الله ومن أعظمها الحرص على الصفة الصالحة ومن أعظمها معاملات القلوب فإن الخلل أول ما يكون في القلوب إذا وقع خلل في القلب فلا تغتر لأنك ما زلت تواصل السير فقد انقطعت وأنت غير منقطع لما انقطع القلب كان موصلة السير هباء منصورة لا يغران كذاك ومن اهم هذه الاشياء كذلك الصبر والمجاهده والهمه والتأسي باصحاب هذه المعاني وخير الناس اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم واليهم ننتسب وبهم نقتدي وهم شرفنا ومجدنا واباؤنا و قوم أثنى الله تعالى عليهم حطوا لحالهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه فإذا عدمت الرفيق والصديق إذا نظرت يمنة أو يسرة ولم تجد زاهمة فحسبك أن هؤلاء قد سبقوك واجعلهم نصف عينيك والصادق يوثق إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى في خامس فصول الباب الثاني الذي عقده لجمل من أداب طالب العلم. قال رحمه الله أداب السؤال ينبغي لطالب العلم أن يلطف شيخه في المسألة ويرتقي به ويطلبه بالسؤدد والتَّفْدِيَةِ أن يلطف شيخه في المسألة يعني الملاقفة التي تليق بمنزلته وقدره في العلم. وسنه ومساحة العلاقة بين الطالب والشيخ ليس معنى الملاطفة أن يمازحه هذا لا يليق وليس من الأدب لكن الملاطفة أن يكون لطيفا يعني أن يكون عنده من التلطف وهو حسن التأتي والوصول إلى المقصود ويرفق به يعني يترفق به فلا يشق عليه ويخاطبه بالسؤدد والتفدية السؤدد يعني معروف وهو يعني السيادة ونحوها من المعاني كما تقدم في الفصل الماضي وأما التفدية على مانع أن يقول له جعلت في ذاك ونحن ذلك وهذا كله يعني من التلطف والمجاملات الرقيقة في الحدود المسموحة ومثل هذا يسمح شرعا ويجمل إن كان من القلب يقبل وإن كان فيه تكلف فإنه ممجوج بعض الناس يسمع مثل هذا في يذهب في يعني يقول للشيخ جعلت في ذاك ولا هو كذلك ولا هو الصادق في هذا ولا هناك يعني مقدمات مثل هذه المعاني فلا ينصح أن يعني يبادر بشيء هو ليس على قدره ولا يعني ولم يقدم المقدمات المناسبة وإنما يتلطف شيئا فشيئا ويديم الدعاء له والتأدب معه وهذا أدنى ما يكون من الأدب إدامة الدعاء فلا يكلمه إلا وقال بارك الله فيكم أحسن الله إليكم دفع الله بكم هذا أدنى ما يقوم من الأدب المودرة بالدعاء وهذا يعني الخط العام الذي يلتقي عليه كل الناس حتى من لا تعرفه فإنك يعني إذا سألته سؤالا في دين أو دنيا فإن حقه مادما يعني يتجهز لدفعك ولو في دنيا أن تقدم بين يدي ذلك بالدعاء أحسن الله عليكم بارك الله فيكم ونحو ذلك فإن ذلك خير السبيل إلى بنوغ أغراضه منه قال المستظهر أدب السائل أنفع من الوسائل يعني مهما توسلت إلى الشيخ لتأخذ منه نفعا أو فهما أو علما أو نحو ذلك فكل هذه الوسائل ليست بنافعة كما ينفع الأدب، يعني الأدب أنفع وسيلة تأخذ منها أو تأخذ بها ما تريد. وعن وحيد بن منبه وسليمان بن أسار أنهما قالا حسن المسألة نصف العلم والرزق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم يعني إذا أحسن السؤال فهذا علم في حد ذاته الذي يعرف كيف يسأل. هذا يعني قد تعلم نصف العلم والنصف الثاني يأتي بعد لكن بعض الناس لا يحسن مثل ذلك فأن له أن يتم الأمر وأن له أن يتعلم بعض الناس يعني بجهله وحماقته يضيع على نفسه الفائدة فيقول مثلا لمن يريد ان يسأله يقول عندي مسألة طويله جدا وتحتاج الى نصف ساعة او ساعة وتحتاج منك يعني تفرغ لي طبعا المفتي ينبغى ان يكون فقه يقول له ابشر ان شاء الله بعدين ان شاء الله لانها نصف ساعة ما في وقتا ثم يقول له الله يجب مسألة كبيرة جدا وهمة وتحتاج لتفرغ حاضر وانت بيحته خلاص سوف لا تتعلم بهذه الطريقة وهذا ليس من الادب ان تقول له مسألة طويلة وكبيرة وعايزها نصف ساعة الرجل نفسك هذه هو يعرف حماقتك من هذه المقدمة ولهذا يستهين بك قل لك طيب بعدين ان شاء الله ربنا ان شاء الله سأعطيك يوما كاملا إذا كان على هذا الحد لكن أنت يعني لا بد أن تقدر أنت المسألة طويلة ولا غير طويلة وكم تحتاج من الوقت وتقول فرّغ لي نفسك وجد الجلسة صعب في مسألة مهمة جدا جلسة طويلة هذا ليس هذا يضيع على نفسه الفائد ولو أنه قال بارك الله فيكم مسألة كذا وإن لي فيها كذا ثم أخذ ساعتين فإنه سوف لا يتأخر عنه لأن هذا الواجب إذا ظهر من المسألة تحتاج فإن المفتي يفترض أنه محتسب وليس له يعني مقصد فيما يظهر وينبغي إن شاء الله تعالى، إلا أن يؤجر من الذي يمنعه من الأجل ولو أخذت يوما كاملا لكن تبدأ تقول له وليد نصف ساعة كثير بلا, بلا ثمن وبلا يعني شيء وبلا حاجة يعني ظهرت فالفقيه الذي يعرف كيف يتوصل إلى مراده قال له الأدب خير وسيلة لاستدرار علم الأستاذ قال ابن جريج لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفق بها هذا ابن جريج يعني من كبار العلماء في زمانه وقد كان من تلاميذ عطاء رحمه الله تعالى وقد كان له معه تاريخ من التعلم والانتساب والرواية وخلاصة حز التاريخ قوله لم أستخرج الذي استخرجته يعني من العلم من عطاء إلا برفق، يعني بالأدب كنت أتأدب معه فكان يعني يعطيني ويقدمني ولا يبقل عليه وقال الأصمعي لم أرى مثل الرفق في أمره أخرج للعزراء من خدرها من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحيه من جحرها يعني يلين له الأمر ويتيسر له الصعب مدى ما يحسن التأدي ويترفق فيما يريد به. أما العنف والغش والطرق التي يعني تخالف الأدب فإن صاحبها لا يصل إلى شيء. وقد قيل ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم. والتملق نوع مداهنة وملطفة. وتوصل وتوصل إلى ما يريد ببعض يعني ولو ببعض الحيلة الحيلة المشروعة هذا ليس من أخلاق المؤمن إلا أن يكون في طلب العلم ففي طلب العلم قد يداري شيقه وقد يتلطف به وقد يحسن إليه وقد يغض الطرف عن بعض ما يكرهه منه كما لو كان يعني حاد الطبع أو سيء الخلق أو يعني متلبس ببعض المخالفات باب من الأبواب إلا أنه يريد أن يأخذ منه نفعا أو رواية أو فهما أو نحو ذلك يظهر الأدب ويغض الطرف عما ينافذك ولا الحسد إلا في طلب العلم والحسد هنا محمول على الغبطة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين والحسد مزموم كله لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة يعني أن يتمنى مثل ما عند الثاني دون أن تزول النعمة عنه وهذا معنى الغبطة وإنما أطلق عليه حسدا يعني لما عرف لفظ الحسد ونحو ذلك عند الناس أما الحسد الذي هو الحسد الذي فيه تمني زوال النعمة عن الغير هذا شر لكله في العلم وفي طائر العلم بل وأخبشه ما يكون في العلم لأنه دليل على عدم الإخلاف لكن أن تغضط إنسانا على علمه أو فهمه أو حفظه هذا هو المقصود وقوله ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم لأن غير طلب العلم وغير المعالي الكبار مما يراد للآخرة لا ينبغي فيه يعني النظر ولا التمني ولا نحو ذلك فلا يغبط الإنسان على شيء من الدنيا أصلا لأن الدنيا يعني أمرها إلى زوال وإنما الغبطة فيما يبقى قال محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال حضرت بدمشق عند ابن جوفا فجعلت أتملق فقلت أيها الشيخ مثلك مثل ما قال كسير عزة وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إلا مستيه أين مثلك أين فقال هول عليك أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لا يغر المدح من عرف نفسه يعني هذا الطالب يقول لما حضر إلى هذا الشيخ جعلته أتملقه يعني أتودد إليه وأتقرب إليه وأحسن التأدب معه لكي أحسن التأتي إلى ما أريد من طلب العلم وهذا من الحكمة ويعني أول ذلك الابتسامة والأدب وخفض الصوت وخفض الجناح ونحو ذلك منا يليق لكن ليس بالتماوت ولا بغير ذلك مما لا يليق وجعل يتملقه حتى مدحه بهذين البيتين قال مثلك أو مثلك مثل ما قال كثير عزه وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زين يعني يقول الناس تتزين بالدرس واما وجهك فهو يزين الدر وليس الدر يعني اللالئ والذهب ونحو ذلك ليس هو الذي يعني يزين وجهك وانما وجهك هو الذي زين مثل هذا وهذه مبالغه لطيفه وتزيدين اطيب الطيب طيبا والناس يتطيبون بالطيب لكن انت تطيبين الطيب طيبين الطيب بالباء وليس بالنون لا. إلا ما استيه أين مثلك أين لا. على كل حال هذا ما كان يليق من هذا الطرأ الله. لأن الرجل لا يمدح بالجمال وحسن الوجه ونحو ذلك هذا يحتاجه النساء أذكر مرة في أيام الإعدادية المرحلة الإعدادية يعني كنا نعمل بعض البرامج في الاذاعه ونحو ذلك فأثنيت على وانا اقدم برنامجها حتى تعرف فائده الاحتكاك والطلب والاستفاده وحتى تعرف دور المعلم وانه يعني مغرور في القلب لا ينسى ربما في الثاني الاعدادي بل هو كذلك ف يعني قدمت أستاذا من الأستاذة وقلت الرجل ارتجالا ما عندي وأقوله فالذي أسعف للقول قلت يعني حسن الوجه وبعد الكلام قال لي هذا حسن الوجه يمدح به النساء أنت ما فعلت شيئا ما, ما أثنيت عليه اراد أن يؤدبني بهذا فمن يومها وأنا أذكر هذا فهذا ثمره التعلم هذا الذي أفردني إياه هذا الأستاذ يعني كان ينبغي أن يعرفه أو أن ينتبه إليه هذا الطالب مع شيخه أنه لا ينبغي أن يمدح الرجل بمثل هذا ولهذا عده من سوء الأدب ما يفعله الصوفية مع النبي صلى الله عليه وسلم يا كحيل العين هذا ليس مبحى للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يثنى عليه بمثل هذا وإنما يثنى عليه بأخلاقه وإن كلا على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم على كل حال أعرض عن هذا الشيخ ولم يعني يذكر له أن هذا لا يليق لكنه يعني ولج من باب آخر قال هون عليك وروا له بإثناده عن سفيان بن عيينة قال لا يغر المدح من عرف نفسه يعني يقول له من كان يعرف نفسه لا يتأثر بالمدح يعني يقول والله سواء قلت لي وقال يعني كثير في عزه او قلت ما قلت فانا اعلم بنفسي واعرف بنفسي فلا يضرني يعني مثله كلامه لان بعض الناس يعني يمدح مدحا فيه زياده وفيه يعني خطوره على القلب وليس هذا من الادب وعن علي بن حرب قال حدثني ابي قال كنا في مجلس سفيان بن عيينه فضجر فقام من المجلس ضجر لسبب ما يعني ضيقه بعض من حضر أو شق عليه أو يعني لأي سبب من الأسباب أغضبوه فقام من المجلس فقام إليه رجل من أقفال المجلس فقال يا أبا محمد أنت غاية الناس وطلبتهم وإن الرجل لا يريد الحج وما ينشط إلا إلى لقائك انظر هذا الـ الـ الـ الادب يعني هذا في مقابل الضجر الذي عرض للشيخ وانما يعرض الضجر اذا رأى من سوء الادب وعدم يعني قيام الطلاب بحق الشيخ وحق العلم فربما ساءه ذلك فكان من الادب مثل هذه الكلمات هذه جاءت في مكانها يعني قال له لا يغرنك عدم يعني معرفة الناس بقدرك فانت انت قال أنت غايق الناس وطلبتهم وإن الرجل لا يريد الحج يعني السفان كان في مكة وما ينشط إلا إلى لقائك يعني يقول يريد الحج ويعني من أهم ما ما في رحلة الحج أن يسمع من سفان بن عيّن فجلس وأنشاء يقول خلت الديار فسد غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودي يعني هذا رد على المدحة كأنه يقول يعني هذا لا يسرني خلت الديار يعني من العلماء والعجيب أن زمانه كان مليئا بالعلماء لكن يعني فيما تصور هو فضت غير مسودي يعني صارت لي السيادة ولست كذلك وهذا من الطوابع وهضم النفس ومن الشقاء تفرودي بالسُّوددِ يعني خطير هو يخاف من هذا أن يكون منفردا بالسُّودد ليس كما في زماننا من وجد نفسه يعني متفردا في ما بيفرح ويرى يعني أن هذا لكن حيث كان العلم علما وحيث كانت الديانة وفيرة كانوا يخافون ويكرهون ويفرون من السيادة فإذا حكوم الرفق فاته من العلم ما يتحسر عليه قال الزهري رحمه الله كان أبو سلمة يسأل ابن عباس قال فكان يخزن عنه يخزن عنه يعني يحبس عنه ليلة لا يعطيه كل ما عنده وهذا ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يعني من ابناء الصحابة وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه فكان يغره غرا يغره يعني يرضعه يعني كما يعطي الفرخ أو كما يعطي الطائر فرخه الحبه والاطعام والحضان يعني كان يعتني به ويغذيه العلم ولا يكتمه عنه ويحسن اليه والفرق بينهما وكلهما يعني من الائمه الثقات ما سياتي في الاثر بعده قال وقال الشعبي كان ابو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا وعن أبي سلمة هو نفسه قال لو رفقت بابن عباس لا منه علما كثيرا إذن الفرق بين عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود مع أنه أنزل في الرد يعني من حيث النسبة إلى الصحابة إلا أن هذا كان يتلطف بابن عباس رضي الله عنه ويحسن التأتي في سؤاله ويسكت ولا يماري ولا يزعج والثاني كان يكسر المماراة والمناقشة وكان يعني ليس على نفط قانون الرفق ففاز الأول بكثير من علم ابن عباس وانتسب إليه أكثر ومن روياته عنه أكثر وحرم الثاني بعض ذلك قال رحمه الله تعالى مدارات العالم والصبر على جفوته وما تقدم كان في أدب الطالب مع العالم وكانت تركيزه كله على ما ينبغي من الطالب وهنا نوع التفاتة, نوع التفاتة إلى الشيخ نفسه لأنه ليس معصوما ومن ثم ماذا لو كان في الشيخ يعني جفاء أو ثوء خلق أو يعني عيب من العيوب يعني لا يصبر عليه أو نحو ذلك فهل ينتدب الطالب لإصلاحه وهل يليق هذا أم أن الطالب يداري ويقبل على ما يحتاج إليه من شيخه ويصبر على بعض ما قد يكره حتى يتوصل إلى ما يحب؟ ولا ينفي هذا وجوب النصيحة للشيخ لكن يبقى لهذا مجاله وطريقته وأدبه وحسن التوصل إليه قال رحمه الله تعالى ينبغي للطالب العلم أن يصبر على جفوة تفضر من شيخه أو سوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته ولا يصده ذلك عن ملازمته وحصن عقيدته يعني أن يحسن اعتقاده فيه أنه يعني كامل وأنه أقرب إلى الكمال ولو لم يكن كذلك حتى ينتفع بعنده ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل وهذه لا يطيقها كل أحد كثير من الناس عندهم من الحماقة بحيث إذا رأى شيئا يعني خلاف ما عرف أو علم أو توقع ينقلب وهذه الانقلابه إنما تكون على نفسه وهو الذي يتضرر بها مع الأسف لكن لو أنه أحسن يعني المحمل وحمل هذا الموقف على ألطف ما يكون فإنه يعني يوشك أن ينتفع وأن يقل ضرره على كل حال وإلا لو ترك لنفسه العنان فإن هذا لا يليق وإلا فأحوال الشيوخ لابد لعدم العصمة أن يظهر منها يعني أمر عجب من عجيب ما أذكره هنا أن شيخا أحدث في المجلس طيب ماذا تفعل؟ إما أن تقول يعني هذا لا يليق وهذا من سوء الأدب وهذا وهذا هذا ليس شأنك لن تنتفع بهذا أو تقول والله العظيم الشيخ معذور الرجل كبير ومسكين وعانه الله تدعو له وتحمل هذا على ألتاف محمل هذا ولا هذا وأنت في الحالتين يعني أنت الذي تدفع الفاتورة فلو أحسن طالب التأدب وحمل أي يعني شيء يراه على ألطف ما يكون والتمس المعذرة ونحو ذلك لكان أسلم لدينه قال ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل ويبدأ هو عند جفوه الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار يعني إذا جف الشيخ هو الذي يعتذر وهذا مأخوذ من قول أو من فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل ووجد التصاوير في بيتها قابلت غضبه بإنهار العذر ويعني الاستعتاب قالت اتوب إلى الله ورسوله ما أذنبته عرفت أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لشيء يعني منها وأنه لا يغضب لنفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فبادرت إلى الاعتذار والاستغفار ولم تقل بحكم كونها يعني امرأته ولها إدلال عليه لم تقل يعني أنت داخل من خارج البيت ومغضب ونحو ذلك وإنما بادرت إلى استعمال الأدب وينسب الموجب اليه ويجعل العتب عليه فان ذلك ابقى لموده شيخه واحفظ لقلبه وانفع للطالب في دنياه واخرته ومن لم يصبر على الاستاذ خسر وضل سعيه في طلبه العلم وبقي في جهل يقول الأصمعي من لم يحتمل ذل التعلم ساعه بقي في ذل الجهل ابدا العلم له ذل والعز في هذا الذل ولهذا قال من لم يحتمل ذل التعلم ساعه وأنت تحتمل هذا الذل ساعه ثم بعد هذا يعني تعز بما عندك من شرف العلم والا بقي في ذل الجهل ابدا بعض الناس يقول لا أقبل هذا ولا يعجبني هذا ولا يرضيني هذا وفلان يعني فيه كذا طيب والثاني فيه كذا والثالث فيه كذا والرابع الذي ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذا لك الله هذا يقرا من كتاب ونحن عندنا الكتب والخامس يقول لك والله هذا يعني ما عنده شيء جديد والسادس والسابع ثم تعالى بعد عشر سنوات تجد هؤلاء جميعا سبقوا وصاروا وهذا بقي في مكانه على أحسن الأحوال إن لم يكن تراجع ونزل ويعني وجاء الصبيان بعده وعرفوا ما لم يعرفه هو لأنه في أول الأمر أبى أن يذل فبقي مزلولا وعن بعض السلف قال من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة ومن صبر عليه قال أمره إلى عز الدنيا والاخره وهذا صحيح وهو زل في ظاهره وإلا فالعز في هذا الزل حين استشعر الإنسان أنه يقصد بهذا أن يتواضع ويحتسب بهذا أن يتأدب بأداب طلاب العلم ويتأسى بالكبار في بهذا الباب ما كان يعني من نبي الله موسى الكليم الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا مع من هو أقل منه الخضر عليه السلام لعلم أن هذا الأدب يعني من أنف ما يكون وقبل ذلك يعني تأدبت الملائكة مع آدم وسجدوا إليه بأمر الله عز وجل هذا كله ليس ظلًا في الحقيقة ظاهره ظل لكن هو أصل العز وأنشد بعضهم لا تنكرن لسوء خلق عالما وعزره في عذر احتمال أذاكا فالعلم أحرى بالدلال لأهله وأجل من أن يستميل هواكا لا تذكرن لسوء خلق عالما يعني لا تنكر العالم لسوء أخلاقه وعزره في عذر احتمال أذاكا يعني عزره لجته وسوء خلقه، كما أنه يحتمل أذاك، فإن الطالب عنده من الجهل وعنده من يعني سوء المسألة أحياناً ومن سوء الفهم ومن الحاجة إلى التكرار والإلحاح من العالم ما يجعل العالم يعني قد يتحمل أذا الطالب ولا بُط، وحسب الأذان يكون جاهلا والعالم يتحمل هذا الجهل، فكما تحمل أذاك تحمل أنت أذا؟ العلم أحرى بالدلاله لأهله يعني إن لم يكن الانسان يدل بشيء واولى الناس بهذا العلماء فيصبر على مثل ذلك منهم واجل من ان يستميل هواكا وقال بلال بن ابي برد لا يمنع لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا ان تقبلوا احسن ما تسمعون منا يعني كأنه يقول ما عليك بشأني ويعني ما ظهر من خطأي وعجري وبجري ولكن خذ ما راق وخذ ما حسن وجمل وما سمعته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واثار السلف هذا صحيح وقبله قال القائل اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري وعن عبد الله بن احمد بن حنبل قال اخبرنا ابي قال سمعت ابا يوسف القاضي يقول خمسه يجب على الناس مداراتهم الملك المتسلط والقاضي المتاول والمريض والمراه والعالم يقتبس من علمه، استحسنت ذلك منهم، يعني استحسن الإمام أحمد ذلك من أبي يوسف القاضي رحمه الله. خمسة يجب مداراتهم يعني التلطف معهم، ويعني عدم مقابلة جفائهم بجفاء، فإن هذا يضر. الملك المتسلط وإلا، فأنت الجاني على نفسك. والقاضي المتأول وإلا. فالقاضي هو الذي إن شاء يعني حكم عليك فاصبر عليه والمريض وهذا لحق الله عز وجل وللتأدب لأنه مسكين بما عنده من ألم ونحو ذلك فيحتاج إلى الصبر عليه والمرأة لنقفان عقلها وضعفها الفطري وتقديمها العواطف ونحو ذلك على العقل فيختله يعني نظام تفكيرها فيصبر عليها ولأنها خلقت من ظلع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوج باس الظلع أعلى والشاهد في قامس قال والعالم ليقتبس من علمه يعني حتى تأخذ عن العالم لا بد من مداراته والصبر عليه قال فاستحسنت ذلك منهم وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لا تهربوا من خشونة كلامي فما رباني إلا الخشن في دين الله عز وجل ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح يعني بعض الناس يحب الشيخ الذي يتلطف به ويربط على كتفه، ولا يخالفه ولا يزال يبتسم له وحيث أتاه شاكيا أو ناصحا أو يعني مستفيدا فإنه يرفق به هذا في الحقيقة يعني ليس فيه كبير فائد بل أحيانا يعني بعض التعنيف وبعض التأديب وبعض الإنكار يكون أنفع مما لو بقي الكلام كما تحب لأن الإنسان لا يعلق في ذهنه أحيانا إلا الشيء الذي يهزه مهزا والشيء الذي مر هكذا دون إشكال قد لا يتأثره يعني الأستاذ الذي قال لي وهو ينكر علي وهذا كان امام الناس كان في الميكروفون امام المدرفة كلها هذا يعني لا يزين الرجل طبعا انا عرقت وقتها وشعرت انه يعني ينقدني وان هذا يعني لكن انتفعت واستفدت اما لو قال انا اشكر الطالب على فعله ماذا كنت استفدت ولا كنت ذكرت شيء وكنت بقيت على نفس الخطا والخلل. فمن كمال النصح احيانا ان يعني يقوم الشيخ بتعنيف الطالب لكن بالحدود النافعة ومن الذي يقدر الحدود النافعة طالب ولا شيخ؟ لو ترك هذا للطالب ضاعت الدنيا، لكن الشيخ هو الذي يقدر هذا وثواء اصاب في التقدير او اخطأ فحق الطالب ان يقبل لا يقول له يعني جزاك الله خير فعلك، لكن الفعال كان زايد شوية ومن فيهم الطالب و فيهم الشيخ نعم أبدا، ولهذا كان الجيلاني رحمه الله يقول فما رباني إلا الخشن لا تهرو من خشونة كلامي فما رباني إلا الخشن نعم ومن هرب مني ومن أمثاله لا يفلح يعني يقول من هرب تحسيا لبعض الانكار أو التعنيف أو نحو ذلك لا يفلح لأنه سوف لا يتربى ولا يتأدب إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما يقول المعلم والطبيب كلاهما لا ينفحان يعني لا ينتفع منهما بالنصيحة إذا هما لم يكرما يعني لابد ان تكرمه وان تحسن اليه حتى يفيدك فاصبر لدائك ان جفوت طبيبه يعني اذا لم تحترم الطبيب فابشف بالداء لانه لاني واحد داخل على عالطبيب ويعني غير منكسر ويرى انه يعني لا يحتاج اليه فالطبيب ايضا سوف لا يسمع له وسوف لا يعني يبذل مصحه في يعني وصف حاله وذكر علاجه فليصبر هذا المريض الذي لا يحسن الأدب مع طبيبه يصبر على الداء واقنع بجهلك إن جفوت معلمة وهذا أيضا مع معلمه ليقنع بجهله لأن جهله سوف لا يرتفع لأن وسيلة رفع الجهل عنه المعلم. وعن معافة بن عمران قال مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع أي ثواري الجامع يعني كأنه يقول له اخبط رأسك في الحيض نعم وهذا الذي يغضب على ثواري الجامع يعني يضحك منه وليس له أن يفعل هذا قال الشافعي قيل لسفان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يشك أن يذهبوا ويتركوك قال هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسيء أخرق هم حمقى إذن مثلك يعني حتى هذا الذي ينكر عليه لم يسلم لم يقول هذا للشافعي فالشافعي أجل من يقول هذا لكن الشافعي ينقل الأثر. أقول قيل لسفيان بن عيينة. ومن أدب الشافعي لم يقل من الذي قال هذا؟ وهذا يعني للسلامة القلب وتحاسياً لأن يذكره بما يشين. والغالب أنه يعرف هذا لأنه ينقل مثل هذا. فأدرنا يعني أن الأثر فيه شيء للطاحب إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم. يوشكوا ان يذهبوا ويتركوك قالهم حمقى اذا مثلك ان يتركوا ما ينفعهم لسوء يعني كان عليهم ان يصدروا على الجفاء لينتفعوا وحين يعني يكون مقصد الشيخ ارضاء الناس لا يصبح شيخا ولا يصبح علما وهذا في باخلاصه فلو ان الشيخ جعل يداري الناس حتى لا ينفضوا من حوله فهذا رجل يعني يفعله ويبني ويبذل لمجد نفسه وليس نصحا للدين ولهذا لا يضع العالم في ذهنه وهو يعني في الطالب إن كان الطالب يعني يغضب أو لا يغضب ينصرف أو لا ينصرف يرضى أو يجد في نفسه لأن هذا ليس هدفه وليس قصده وإنما قصده النصح لله عز وجل فحيث ترتب على هذا النصح ما ترتب فهو قابل وراض لذلك أما لو أن العالم يستحضر مثل هذا ويكون قشة أن يذهب ويتركني فتبدل له من عالم ليس بعالم وقال الشافعي كان يختلف إلى الأعمش رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه فقال الأعمش إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوي خلقي وهذا الصاحب الحريف يفعل هذا طبعا وإلا لما كان صاحب حديث وإنما فعل هذا الثاني المتطفل ولهذا لم ينتفع مع دخولي وخروجه من عند الأعمش كالثاني إلا أنه ليس عنده حديث وليس عنده رواية لكن الثاني عنده لأنه صبر وحصل وقال الخليل بن أحمد اعمل بعلمي قصرت في عملي جاءت ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري نعم واستمع لمحمد بن هروم الدمشقي أو استمع أنت محمد بن هارون الدمشقي وهو ينشد لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي الأوراق التي يكتب عليها أحب إليها من عدل الدقيق يعني من وزنها دقيقا ولقمة عالم في الخد مني لذ لدي من شرب الرحيق يعني هذا واحد ينتظر ان يقوم العالم بلطمه سواء لطمة والعالم لا يلطم لطمه حسيه لانه قد نفي عن ضرب الوجه لكنه قد يلطم لطمه معنويه وهي اقوى واقسى واشد يعني تشعرك انك خبطت في الحيط ورجع مره اخرى لكن هذا عند يعني اصحاب العلم ألز لدي من شرب الرحيق يعني خلاصة ما يكون من الشراب وأحسن وكانوا لا يكرهون ذلك ويعدون ذلك شرفا ينبغي لطالب العلم أن يتحين الوقت المناسب لزيارة شيخه أو سؤاله أو القراءة عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثره عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل بذاب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه هذا من الأدب من الذي يقيل على الباب وفي بعض الجوائد تس الريح على وجهي لأنه ما كان يعني في شوارع مرسولة ولا نحو ذلك يضع خده على عتبه باب الرجل من الانصار والريح تقوم والرياح يعني تحمل الاتربه وتدخل في وجه وانف وعين وجيب فتحه قميص ابن عباس ويبقى هكذا حتى يكون الانصاري هو الذي يخرج ثم ساله ابن عباس سؤالا كيف يفعل معه سوف يبالغ في إكرامه وفي إفادته وفي نقل العلم إليه وهذا الذي يفعله ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة وعرف بالنفسه الفهم والاستنضاف وكان يشعر بنفسه مثل ابن عباس في ذكائه يعرف نفسه منذ كان صغيرا كان يجلس مع مجالة الكبار وكان الكبار يسألونه ومع هذا لا ينفع عن هذا الأدب ولهذا اين ابن عباس الآن نجما في سماء الدنيا رضي الله عنه وعن أبي عميد القاسم بن سلام أنه قال ما دققت على محدث بابه قط وفي رواية ما أتيت عالما قط فاستاذنت عليه ولكن صبرت حتى يخرج إلي وتأولت قول الله تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم هذا كلام شديد وشاق ولا يلزم على كل حال ان يكون داب الطالب مع شيخ فلكل حادث حديث اذا كان الشيخ لا يكره ان تدق عليه الباب ونحو ذلك فالامر واسع لكن فرق بين الجائز والمستحب وبين الواسع والادب هؤلاء يعلمون أن الأمر جائز وواسع لكنهم يحرصون على الأدب والأدب يعني قد يتعب أحيانا كثيرا لكنها همم على كل حال هذا أبو عبيت القاسم مثلا من الأئمة الكبار في الاعتقاد الصحيح وديانة والثق وهو من أئمة اللغة الذين يعني يكتب عنهم معاني اللغة ونحو ذلك ومع هذا كان هذا أدبه إذا أراد حديثا من أحد ينتظره وقال ابن جماعة رحمه الله ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله ابن له كتاب مهم في هذا الباب في تتبع يعني أدب العالم والمتعلم <تصفيق> لا يقرأ يعني الطالب عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو التعبه استيفازه يعني كده متحفزا لشيء كما لو رأيته يعني بدأ يغلق الكتاب مثلا أراد أن ينام أو أراد أن يقوم أو أراد أن ينصرف فاا لا تتذاكى أنت عليه يعني واحد يقرأ مثلا قرآنا مثلا على السيخ يجي على آخر آية يجي واصلها بسم الله الرحمن الرحيم وآية تانية يتذاكى يعني الشيخ خلاص يعني دخلنا في صورة جديدة يعني هذا ليس من الأدب هو يظل أنه زكي يعني, يعني جاء على آخر وراح وواصل في الصورة الجديدة يعني الشيخ لو كان يعني يفكر أو تصوي له نفسه هو يقول حسبك لا يقول حسبك هذا لا يبارك له في علم وإنما الأدب يعني كلما جاءت فرصة يصبر حتى يكون الشيخ يقول له أكمل أو أتم أو يسكت أو نحو ذلك وقال الشهر الزوري وليسأله وهو قائم أو مستوفذ وعلى حالة ضجر أو هم به أو غير ذلك مما يشغل القلب يعني إذا وجدت الشيخ مشغولا أو نحو ذلك بدل أن تواصل الكلام تسكت وقد تعرض عليه برفق يعني لعلي أسقلت عليك لعل شققت عليك يعني جعلته في ذاك إن كان زاهم من أو إن شئت يعني أمرتني بشيء أو نحو ذلك هذا ينبل به الطالب في نفسه ويستفيد في الحقيقة به أكثر مما يستفيد الشيخ وقال الخطير البغدادي رحمه الله وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء ذكره أمسك عنه حتى إذا زال ذلك العارض وعاد إلى المألوف من سكون القلب وطيب النفس فحينئذ يسأله وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله لا يقضي رجل بين رجلين أو بين خصمين وهو غضبان يعني هذا قريب من هذا لأن العالم إذا سألته وهو غير جاهز فإنه قد يخطئ، قد تعرضه للخطأ لأنك أسقلت عليه تراه يقول أن يخرج مشغور مثلا وأنت مصمم أن تجري وراءه وتسأله ويجيبك سريعا لكي يمضي إلى حاله فقد تعرضه للخطأ وقد تعرضه للضجر ويعني ربما رأيت بعض أهل الحلم من العلماء ممن لم نر عليهم إلا يعني آية في الحلم ومع هذا الضرو في موطن كهذا إلى أن يخلع نعله ويقول إما أن تمشي عن ما الشيخ الشق من رعبي رحمه طلعي من أحلم يعني من رأيت بل هو أحلم من رأيت في في هذا الباب يعني لا يكاد يعني إلا صبرا وأدبا و ويصبر على الصغير والكبير لكن في رمضان والناس يعني يعني قرب المغرب وانتهى الدرس وما بعد الدرس وما بعد بعد بعد الدرس وبعض الحمق والمغفلين يعني يكتنفونه وعلى حال في غاية ما يكون من سوء الأدب والشيخ بارك الله فيكم يعني انتهى الوقت كذاكم الله خير أبدا يعني ماذا يفعل؟ قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته نائما لم أوقظه وإذا رأيته مغموما لم أسأله وإذا رأيته مشغولا لم أسأله نائم فلا يكون هو يوقظه أو مغموما فلا يسأله أو مشغولا فكذلك وعن قسادة قال سألت عبد الطفيل عن مسألة فقال إن لكل مقام مقالا يعني هذا من طلبت في الشيخ في صرف الطالب إن لكل مقام مقالا يعني هذا وقت السؤال وليس هذا يعني الذي يناسب أن نتكلم فيه الآن ولقي رجل عالما في السوق يشتري فأرد أن يسألك فقال له إن عقلي مع درهمي، يعني ليس عندي عقل الآن حتى أجيبك في سؤال وهذه يعني يفعلها الناس كثيرا وقد يستحي العالم يعني أن يكون مشغولا بثوم البائع مثلا أو نحو ذلك ويمط أمامه بعض الطلبة لكي يعني يشغله أو لكي يعني يشعله لا ينضبط فيما هو أو لا يحسن التأتي فيما يمارسه وهذا ليس من الأدب هذا. ولهذا قال هذا العالم إن عقلي مع دراهيم أنصف يعني قال ليس عندي الآن الذهن الحاضر الذي أجيبه فليس في كل وقت في كل وقت ينفع القيل وعن عطاء ابن السائب قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي هذا إما توضعا أن يكون يعني يجتمع الناس حولهم كطريقة ابن مسعود وغيره وإما الشراقا أن يلجأ إلى شيء وهو ليس له بضابط أو نحو ذلك وهذا الظاهر من إراده هنا وقال ابن جماعة ولا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بايثار الشيخ ذلك لا تسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بايثار الشيخ ذلك يعني بعض الطلبة قد يسأل في ناس الفقه عن آية في التفكير هذا ليس من الأدب لأنه ما يدري أن يعني الشيخ يحب أن يجيب في التفسير الآن أو أنه حاضر الذهن لمثل هذا أو أنه على الأقل لا يكره هذا التشتت والتشعب قال إلا أن يكون الشيخ يؤسل ذلك ولا يشكل عليه ولا يكره مثله إذا عرف أن الشيخ لا يكره فلا حرج حينئذ وإلا فإذا كان الدرس فقها لا ينبغى أن يستطرط ويقول بارك الله فيكم ما وجه قول الله تعالى كذا وكذا لأن هذا قد لا يليق وهذا من السؤال في غير موضع <تصفيق> قال وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت عند طلب الدليل على فتواه بأن يخرج ذلك في صورة تستفزه وتثير حفيظته يعني الطالب إذا سأل فإنه يقنع بفتوى الشيخ يجمل بالشيخ ويحسن أن يذكر الفتوى بدليلها وصوصا إذا كان السائل طالب علف أما إذا كان السائل عاميا فإن من الحكمة أن يذكر له الحكم دون دليل لأن العامي لا يفهم فإذا قيل مثلا يعني أفعل كذا أو لا أفعل قال العالم افعل ولا حرج أو لا لا تفعل هذا هذا لا يهجوز لأن العامي لا يفهم استقبال الدليل ولا فهم الدليل وربما ذكر الدليل يشوش عليه وربما لا سمع الدليل لقال لك مرة أخرى يعني أفعل ولا ما أفعل يعني يجوز ولا ما يجوز لأنه رجل عامي والشيخ يفطر إلى هذا فلا يجيب لذكر الدليل لكن لو أن طالب علم ساله فإن الذي ينبغي من الشيخ أن يفعل هذا والذي يجمل به ويحفظ لكن لو أن الشيخ كتم الدليل أو لم يذكره لأي سبب كايثار الاختفار أو ضيق الوقت أو نحو ذلك مما عرفه وقدره ففي هذه الحالة ليس للطالب أن يعنيتهم ويقول له هات الدليل على فتوك فإن هذا ليس في أدب وهذا قد يشعر الشيخ بأن الطالب يعني يستدرك عليه أو نحوه إن سمحت نفسه بذكر الدليل ابتداء بها ونعمه وإلا فليس لك أن تعنيتهم إلا أن تطلب منه بأدب أيضا كأن تقول بارك الله فيكم ويعني يعني لو ذكرتم لنا وجه ذلك إن كان المقام يقتضي ذلك قال وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت ولهذا لم يقبل أن يسأل قال أن يتعنت يعني يسأل على وجه العنت والمشقة إعنات الشيخ ويظهر هؤلاء عندما يجيب الشيخ ويذكر الدليل فأقول له وهل هذا الدليل صحيح وما قولك في كذا وما قولك في كذا يصبح يناقش وفرق بين أن يكون الشيخ عقد المجلس للمناقشة والمذاكره وبين أن يكون هذا مجلس افتاء ونحن ذلك فإذا سمح الشيخ أن يكون مجلس مناقشة هذا جوز وهذا مستحب وهذا يكون أحيانا لكن ليس في كل وقت لا تأتي تسأل ثم تقلب السؤال إلى مناقشة أن يتعنت عند طلب الدليل على فتوى يحذر الطالب من هذا بأن يخرج ذلك في صورة تستثفه وتثير حفظته يعني كما لو قال لكن فلان يقول خلاف هذا الكلام وكنت عند فلان وسمعته يقول كذا هذا خلاف الأدب قال الخطيب البغدادي رحمه الله وليس نبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه فيما أجابه به <تصفيق> ولا يقول ليما ولا كيف قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفرق تبارك وتعالى بين العام وبين اهل العلم فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فإن حب ان تسكن نفس بسماع الحجه في ذلك سال عنها في زمان اخر ومجلس سان او بعد قبول الفتوى من المفتي مجرده يعني حتى لا يُقَبَّل المُبْتِئ أنه معترض وأنه مُسيء للأدب خذها الآن ومضي ثم تعالَ في يوم آخر وقل يعني ما حجَّة من قال كذا في مسألة كذا يبقى هذه هذه فتوى خاصة بتعلم الدليل أما أن تكون صورة صورة فتوى ثم يعني تُقارن في المناقشة ما علمك بكرهت ذلك أو أن الموقف أو المقام لا يسمح بذلك كما لو كسر السؤال ونحو ذلك وكانت الحكمة أن يقتصر الشيخ فجعل بعضهم يصادر المجلس لنفسه ويعني يكسر من المناقشة هذا مما ليس فيه مصلحة وتقدير المصلحة للشيخ وليس للطالب ومن أدب الطالب إذا حدث شيخه أو استفتاه أن يكني عما يستقبح إلا فيما لا بد منه بمصلحة شوعية يعني يستعمل الكنا في الأمور القبيحة ولا يقولها بالفاظها ما استطاع إلا إذا يعني كان لابد من ذلك وقد وقع هذا في بعض الأحاديث وإلا في الأصل الكناية والكناية في كتاب الله عز وجل الكثير لساؤكم حرص لكم ونحن ذلك مما في معناه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فأتوهن من حيث أمرك الله تباشرهن أو لامستم كل هذه كنايات عما يستقبح وكذلك ضبط السنة إلا فيما لا بد منه في بعض الألفاظ في السنة فيها التصريح بما قد يستقبح ذكره لأجل الضرورة لأن المقام مقام حدود ونحو ذلك فلا بد أن يكون الأمر منضبطا. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاريه به العلماء أو ليماريه به الصفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار هذا طلب العلم يدخل النار والعلم بالله شقي وتعب وبذل وسهر وراح وجاء وكذب لم ينعم بنوم وبطعام وبشراب وبلهو ونحو ذلك هذه التضحيات كلها ثم دخل النار لأن المقصد في طلب العلم لم يكن صحيحا كان همه من طلب العلم أن يجاني العلماء فيكون منهم وينسب اليهم ويمارس الهاء فينسب إلى الغلبة والزفر والعقل ونحو ذلك أو يصرف به وجوه الناس إليه حتى يكون مشهورا ويريد العلو في الأرض بذلك الله الفتن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ليجاري به العلماء أن يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه رياء وسمعة وهذا لا كرامة له ولا نعم عينه ومن يعني رؤية على هذا الحال فإن من أدب العالم الا يجيبه وأن يعلمه وأن يستمع إليه وأن يعني يضحفه لأن في إتحافه وإجابته وتعليمه نارا يذهب إليه فيجنبه هذا بأن يبقيه جهلا هذا الجهل أولى به وأنفع له أوصى عيسى بن دينار عبد الله بن حبيب في رحلته لطلب العلم فقال إذا أصدت عالما فلا تظهر له مع علمه علما فيحرمك ما عنده هذه مهمة إذا أصدت عالما يعني إذا وصلت إلى عالم فلا تظهر له مع علمه علما يعني لا تقول له أنا عندي كذا وكذا فيحرمك ما عنده يعني ليس بقفض أنه يعني يحرمك لأن عندك علما يغار منك كما قد يكون ظاهرك ليس كذلك وإنما يحرمك ما عنده إذا رأك لست محتاجا لا يعطيك لكن مهما أظهرت له الحاجة نفعك ذلك وبعض مشايخنا في في هذا الباب كان يحسن إلى درجة عجيبة يعني كان قد حاز القراءات كلها وقرأ على عشرات الشيوخ وكان ذأبه كلما ذهب الى شيخ والرجل معه اجازات, اجازات عشرات الاجازات وليست اجازة واحدة لكنه كلما ذهب الى شيخ يقرأ عليه يدخل له على انه يعرف شيئا والشيخ يقول له تحفظ القرآن اولا تحفظ يقول له نقرأ معك سيدنا ولا يقول له حتى انه يحفظ القرآن وهو يحفظ رماه القراءات كلها بالسنيد مختلفة من أحيانا يعني في بعض أو في كثير من هذه الأحوال من شيوخ الشيخ نفسه فهو قريب للشيخ في إجازته وبعد هذا يريد أن يستزيد علما فيدخل من تحت فينبل ويرتفع ويتعلم تحفظ القرآن يقول لي تعلم يا شيخنا يا سيدنا يو نحفظ ماك سيد ولا ولا يريد أن يقول له ويبدأ يقول افع كذا وكذا فيما مر على هذا الشيخ كثيرا ويظهر له أنه يعني يتعلم منه وأنه يستفيد وأنه لا يعرف هذا وأنه أول مرة يسمع مثل هذا الكلام ويجيبه إلى هذا فيقرب من قلب الشيخ فإذا رأى الشيخ هذا النبل عليه لابد أن يعطيه آخر ما عنده ثم يفاجأ الشيخ قدرا بدون يعني ترتيب بعد هذا يعني بعد جلسات وجلسات من رجل مر أو نحو ذلك عرف هذا الطالب عنده الذي هو الشيخ فيقول له هذا الشيخ فلان هذا تلميذ فلان وفلان وفلان ومعه قراءات كذا وكذا وإجازات في كذا وكذا فيأتي الشيخ مرة أخرى فالشيخ يقول يا فلان كيف فعلت هذا وله لم تقل لي وقال له بعضهم مرة أنا أقرأ عليك وليس أنت الذي تأتي تقرأ علي انظر الأدب كيف يصل بصاحبه لكن بعض الناس يكون عنده معلومة وحدة والله ما في غيره فأتي ويعني استخسر إنه ضيع الفرصة أول ما المجلس الشيخ عايزه إلا سمحت أننتظر حتى يعني أريك ما عندي وحتى أخبرك بما عندي مثل هذا قد يكون صادا للشيخ الشيخ خاص منهم يخاص منه على نفس يقول إذا كان هكذا فإن فيه الكبت فإن فيه العجب مثل هذا أنسب أو أن لا يعلم تأديبا له فيقول نجيب إن شاء الله ربنا أسأل أحسنت ما شاء الله ما شاء الله عليك. أنت ما شاء الله أنت لا تحتاج إلى مثل هذا السلام عليكم ورحمة الله ويهرب منه فكثيرا الطلبة ينبغي أن يهرب منهم وأن يخاف منه إلا أن يكون صاحب أدب والخير كل الخير في الأدب ويبدو أن هذا الفصل سوف لا ينتهي اليوم و... لا على كل حال في هذا القدر كفايه والعبره ليست بكثره الكلام وانما بما نفع خير العلم ما نفع فالله تعالى المسؤول ان يكون هذا الكلام لنا لا علينا وان يرزقنا بركته وان يجعلنا على نمط وسبيل وسمت هؤلاء الاخيار وان يحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه والحمد لله رب العالمين يكفي هذا الدرس اليوم. هذا مما قلنا. هذا يسأل ما معنى أن ابن جريج مدليسا إلا فيما أخبر عن عطاء وهو مذكور في مقدمة كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السؤال من الأدب الذي قلناه قبل ذلك. يعني هل لكن لا بأس إذا عرف أن الشيخ لا يكره هذا. نعم هذا لا يكره إن شاء الله. المدلس يعني الذي يذكر يروي على سبيل التدليس يعني يروي عمن عم سمعه منه ما لم يسمعه منه يعني لكي يخفي عيبا في الاسناد ونحو ذلك ابن جريج المدلس يعني قد يروي عمن عم لم يسمع منه أو يروي عمن عم سمعه ما لم يسمعه منه وهذا تدليس فلا تقبل رواية المدرس المدلس إلا إذا صرح بالسماع إذا صرح بالسماع قبلنا رواياته وإلا من صرح حملناها على التدليس ومن ثم قد لا يكون فمع من الشيخ ولهذا يتوقف في رواياته قوله إلا فيما أخبر عن عطاء أن ابن جريج معروف في الرواية عن عطاء وقد تقدم في درس اليوم منزلة ابن جريجي من عطاء وأنه يعني صبر على عطاء حتى يعني أعطاه كل ما عنده ومن ثم حمل رويت ابن على عطاء على الوفد حتى ولو قال عن ولم يقل حدثنا أو أخبرنا وهذا يعني كان يسفل عليك لو أنك رجعت إلى كتاب من كتب المصطلح وقرأت باب التدليس وعرفت التدليس وأقسام التدليس ويعني وعرجت على بعض أنواع المدلسين وأخبارهم وأحوالهم هذا عادة أنفع للطالب من السؤال المجرد بعض الأشياء لا ينفح بالسؤال فيها بدل أن تسأل اذهب وراجع المسألة فإنما تسمعه في السؤال أقل بكثير من أن تقرأ البحث كله وتنتفع به ومثل هذا يؤجل وما عليك لو أجلت مثل هذه المساله وعندك مسائل كثيره مؤجله وما عليك ان كنت لابد فعلا ان تسال يعني بينك وبين الشيخ وعلى كل حال مضى الامر على هذا الحمد لله رب العالمين